فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاغيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُوماً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 وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمٌ إِذِ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمٌ إِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.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 ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ فَرْعُهَا سَبْعُونَ فِرْعَوْنًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين